Allah belli şeyin alim. Bismillahi Ya Yüpilletləküm behime angam, illa ma yutla alıkom, qayrə müpilı hurum. İnna Allahı yâkum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 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُمَا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ İnna Allāh šaddi dul